أحضر قلوب يبلغ الكون صداه أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف ممة المليار؟ أقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبدل الأمر سوى المصدر التدار التدار التدار ما رأيهم؟ لو أن الذي استهدئ بملك من ملك العور رئيس من رؤساء يحفل جواب والذين يمذون رسول الله ولا طاقتم في الذي لولا الله ثم لا <مهتدينا> صمنا ولا صلينا فعنونا الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله ب. فعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به فعنونا في الذي وجدنا, وجدنا متناحرين. فألف الله بين قلوبنا به فعنونا الذي أحب إلينا من أنفسنا والدنا وأحلينا وأموادنا والناس أجمعين كانت الناس حيارا فاستباروا بهمداه كانت الأفكار أسرا حررته النايدا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 أبناء السادسة عشر أجل الرجال المعرض ومعاد قال يا عم أين أبو جهل سمعنا أنه كان يصب النبي صلى الله عليه وسلم والله يرضى أين لا يفارق سوادنا سواد والله لا نجونا إن نجا فصلصا إليه كالسه حدى أرضه ورجع للحبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا أخذت عدو أنا أخذت عدو والله سأل التاريخ ينبي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 آن الأوان ليعرف الصادق من الكابل آن الأوان أن ننقضى أثواب الذل والمهانة منذ عقود طوال ونحن نشرب كأس الظل والمهانة أنت فلسطين وصاح أقصانا ولا مجيب وتوالك الصيحات والأنات ولو كانت صخور لاستجابت لتلك الآآت والصيحات ولا زالت تتتابع علينا المصائم وتوجه لنا الشتائم والاحتضارات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 القضية قضية نكون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 أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه، فما الرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبلح الوجه؟ ما الرأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبلح الوجه؟ خذ عصاتي توكأ عليها، أعرفك بها يوم القيامة؟ وقليل هم المتوكيون خذ عصاتي توكأ عليها، أعرفك بها يوم القيامة؟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 حديث بكاء جدع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا معشر المسلمين الجمادة والجدع يحن إلى رسول الله الجماد والجدع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تحنون أن تبدا بكرار كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه اشتقت لي اشتقت لي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 وقال لنا استدعوني بي وشتموني وآذوني فماذا فعلتم دفاعا عني وعن أرضي هذه فرصتكم إن أردتم عز الدنيا وشرف الآخرة فها هو باب الشرف فتح لكم على مصر عيد لتنصروا الله ورسوله كما نصره الفيصل رحمه الله والشرفاء من قبله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 ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها ولكن يعلم الله كم تشتاق الأبوث للقياك ووالله الذي لا يقيه لأدى أحب إلينا من أبوثنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 اللهم نصر المجاهدين في سبيلك اللهم نصر المجاهدين في سبيلك اللهم نصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل علاك دينك اللهم نصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان والسودان وفي أوجادينا وفي كل مكان اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وضحيرا اللهم فك أسرانا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 تقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر هاتف رقم صفر ثلاثة ثمانية تسعة, تسعة رقم صفر ثلاثة تسعة, تسعة صندوق بريد اثنان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 كيف أبصرت نداه؟ بالغ البذل جميعاً وانتهى ثم ابتداه. فسأل التاريخ ينب كيف أبصرت نداه؟ بالغ البذل جميعاً وانتهى ثم ابتداه. وانتهى وانتهى وانتهى, وانتهى ثم ابتداه. كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه. كانت الأفكار أسرة، حررتهن.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 في ركاب القافلاء أياما عنو... القافلة... الآن في التسجيلات تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ومصر لديك يا مسلم اللهم انصر سنة محمد بن عبد الله في العالمين اللهم زد ذكره رفعة وأعلي وزد دينه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 عليه الصلاة والسلام يغفر ويصفح, ويصفح. ويصفح. رسول الفنام عليك السلام وقل لنا يميد الذي دجل الضلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون والله بنشر ضد السنه لا تكون بنشر البدعه والضلال لا تكون بنشر الفسق والمجون اين منثره رسول الله يا عباده الشهوات الشهاده الشهوات اين رسول الله يا آكل لحوم الفضيله وناشر لحوم العفن والرذيله أين الغيرة على عرض رسول الله صل الله عليه وسلم يا اصحاب القنوات الضاله لماذا كل هذا التهاون وثوابت تتزعزع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 وأقول لك يا نفس توبي من قلوبك واتقي رب السماء تغفري بنجاتي يا نفس ويخك راقبي وقرأي باب الإله وغافر الزلافين Rauppane, kissan, laidäpä, innä, minunä, innä, laidä, mutit, rova, pato, geä, mut, surum, mut,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 ja sitten, ja sitten,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 أين التدارس شافه اللعب؟, اللعب أين الطفولة في توقدها أين الضبا في الأرض والكتب طفلي. أين التشاهد معانا وتوجيه كما قال الشاعر عمر بهادين الأميري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 طفلي معانى وتوجيه. وكنت وتوجي لما ودعت الأم والأولاد إلى دمشق إلى الشام وهو كانت في أحد دول أخرى. وكنت أحاول أبحث عن أولاد. فارحت لما وجدت علبة الحلوى المنثورة والعلبة الشاي التي سكب والباب الذي كسر. كذا وكذا ثم بدأ يبكي. قال قد يلوم العذال لكنني عدل من العذال فإنني رغم عذلهم فإنني أبوي.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 ومنك قرّضوا إنت بعده يبتعدي وكلمه أسوأ في كل شاردة فالمسجد الصغير يسلم يأتي فيرا أطفال الأنصار والمهاجرين يلعبون فيدخل معهم ويقول فرموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا محمد يلعب مع الجيران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 ادعي بناتك ادعي بناتك ادعي لأبنائك الدعاء يا إخوان مخ الإبادة والدعاء يعمل الأكائف فنكسب أبلاك بعض الأباء لا دخل خلاف اللي ماخذ الشهيق لا ينزل واقف لا يكأنه متوقف الصورة كأنه الملك ملك المفتق تقل الله، فيه. الله إنك انتبه لا تصير مصد خوف. يا أخي قوة الشخصية تراها ما هي بالطين، ولا هي بالضوء، ولا هي بالساق، ولا هي بالسجاد. أتمنى أن يفارق بي الحياة حتى أرتاح. الله مسل. وأعجب من الآباء وأمهات الله سبحانه وتعالى صلّى على أبنائه فلا يرون فيهم إلا ويذكره. يا سبحانك رسله. الرحم لهذا من لا يرحم من قام لبنته ومسك يدها وجلسها في مكان. محمد صلى الله عليه وسلم.